الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى